ان ربك هو الخلاق العليم ولقد آسيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متسعنا به ازواجا ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمن سبعك من المؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين وقل أني أنا نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعل القرآن عيدين إلى آخر الايات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فالله هو الحق ربنا حق وكتابه حق ورسوله حق والساعة حق والجنة حق والنار حق كذا وكل ما اتى من الله حق لأنه من الحق وكل ما سوى الله باطل ألا كل ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فكل شيء من عند البشرية باطل قوانينها باطلة ودساتيرها باطله واحكامها باطله وسياساتها باطله واقتصادها باطل وكل اعمال البشريه من غير ربنا باطل فالله اقام هذا الكون بالحق خلق هذا الكون بعلويه وسفله مبني على الحق لاحقاق الحق وابطال الباطل فمن جملة الحق الذي خلق الله هذا الكون من أجله خلقه لهذا الإنسان فالله خلق لنا الشمس وخلق لنا القمر وخلق لنا الكواكب وخلق لنا الأرض والبحار والجبال والأشجار والأحجار والدواب والفواكه والخضر كل لنا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج بنا من ثمرات رزقا لكم وسخار لكم الفركة الإنسجية في البحر بأمره وسخار لكم الأنهار وسخار لكم الشمس والقمر وسخار لكم الليلة والهار لكم لكم لكم كل لكم لمن لله, لله, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لله وما الجن <تصفيق> ليعبدون لنكون عبيدا لله لنؤدي وظيفة العبادة موظف انت لك شغل انت مكلف بان تؤدي عباده والله تكفل لك بكل شيء بكل شيء تكفل لك بالهواء وتكفل لك بالماء وتكفل لك بالرزق وتكفل لك بالليل والنهار وتكفل لك بكل شيء ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعموني، انما اريد منهم ان يعبدوني انا مكفل لهم بكل شيء اذا الله اقام هذا العالم بالحق ليش لتؤدي انت وظيفة العبادة هذه واحد الثانية اقام لك هذا الكون لتسدليلي على الله وانه الواحد وانه القدير على كل شيء وانه العليم بكل شيء وانه رحيم وانه بصير بعباده وانه كريم وانه وانه وانه كما قال سبحانه لتعلموا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ليش لتعلموا لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لانتم جاهل ما تعرفون لماذا ولكن الله خلق العالم العلي والسفلي ليش لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم لكي تعلموا فانزل لك الكتاب هذا القران الكتاب التنزيلي وانزل لك الكتاب الكوني امامك حيث ما نظرت على الله وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد اذا هذا حق ولا باطل حق وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ثالثا الله اقام هذا الكون كله ليعبده كما انت عندك وظيفه العباده فالكون كله خلقه لعبادته والعبادة من أحق الحقوق كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر كل شيء يشجد كل شيء يعبد والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الكل يسجد الكل يعبد ماذا اللي ما شي هذا المسخوط اللي ما يشجد شي هذا العدو هذا المجرم هذا عدو الله الكائنات العلوية والسفليه تسجد لله وتخضع لله وتستسلم لله وتنقذ لشرع الله واش كل حيد عن الخط واش كل حاد عن الخط الانسان العانيد قتل الانسان لعنة الله عليه يستحق القتل قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه يذكره باصغر من خلقك من مني من ممر البول خرجت من ممر البول مرتين مره من ذكر ابيك ومره من فرج امك واصلك نطفه ناظره بسقص الله عليه وسلم في يديه هكذا وقال أنت من هنا يا عنيد يا جحود يا متكبر يا متغطرس من هنا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه هو خلقه ما أراد أن يجد لخالقه ما أراد أن يخضع لمكونه لموجده لبانيه فلذلك خلق هذا الكون ليش لعبادته وأنسى جزء من هذا الكون الكون كله يعبد وأنسى العنيد الجحود يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له السماوات والأرض ومن فيها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه الكل يسبح الكل في تحميد الكل في تكبير الكل خاضع لله الا هذا الانسان الجحود العنيد هذا حق ولا باطل وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الحق الرابع ان هذا الانسان ينكر ان يكون الله قادرا على إعادته وبعثه وحسابه وجزائه وفي النهاية مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار هو يكذب بهذا إما يكذب بلسان قاله أو بلسان حاله المقصود انه يكذب هذا الذي يرسل العنان ويطلق العنان لشهواته ولزواته للخمرة للقمار للزنا لللواط للتعري للاختلاط، للربا لكل الشر أشي يقول هذه لسان حاله ماذا يقول ما في حساب ولا عقاب ولا جازة ولا جنة ولا نار. انظروا رب العزة أشي يقول يقول سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين يا نبينا هل تعرف من الذي يكذب بيوم القيامة اذا كنت لا تعرفه فانا اعرفك يا رب العزه يقول للنبي اريت الذي يكذب بالدين رايته ما رايته يا ربي اريد ان اراه قال فذلك الذي يدع اليتيم هذا اللي يحقر اليتيم ويذل اليتيم ويهين اليتيم وياكل من اليتيم ويقهر اليتيم هذا لا يؤمن به بالبعث دلل على عدم الإيمان بالانحراف بالتمرد بالطغيان بأكل أموال الناس بالباطل بالتجبر والتكبر بإهانة الضعيف باذلال الفقير والمسكين بتحقير اليتيم بأكل ماله وهي نار كما قال رب العزة إن الذين يكونون أموالاً مظلماً إنما يكونون في بطونهم نارا نار تتحسن نار وكتقرن الجمار نار إن شاء الله سأقرأها إن شاء الله ستأكلها يوم القيامة نار وما مش اللي لما تشيخ حد وخلل ديت وما مش تأكل شكسوم يعوذ الله تأكل نار وشفر نار هذه الدراهم نار والله نار واشع نار صحرق بها في جهنم إذن انحراف انحراف الإنسان ووجيج الإنسان في سلوكه في الدنيا أكبر دليل على أنه لا يؤمن بالبعث والنشور ربنا اقام الدليل لنا بالكائنات قال هذا الكون الذي خلق هذا الكون قادر على خلق الإنسان. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم الحق وما حق ولا موحق. حق وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق انظر كم من حق يتمثل في الكائنات التي بناها الله وخلقها واوجدها دار دار مؤسسه مهيئه مجزاه لمن يسكنها انت أيها الإنسان لتعبدني لتطيعني لتطبق أمري لتجتنب نهي لتكون عبدا لي لتستسلم وتنقاد لي وعدي دون غيري المهم الحقوق كثيرة ومن الحق ما اتى بعد هذه الآية وإن الساعة لآتيح هذه من الحقوق التي اغرمها الله واثبت علينا معنى الحق الشيء الثابت الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع وجوده قد يكون وقد لا يكون لكن ما يخبر الله عنه وما يصنعه هو كله حق الباطل في صنعنا في أعمالنا في أخلاقنا في تصرفاتنا نحن نتصرف بالباطل ونتكلم بالباطل ونعمل بالباطل ونمشي في الباطل ونهيب وانا وانا وانا في الباطل لكن الله لا هو الحق وقال وإن الساعة لآتيح كنا صغار سبحان الله وكانوا كيعلمون في وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن الحوض حق وأن الساعة آثية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبر كل هذا حق لنا حق هي ليست من التشهد ليست من شيء ما تشاهد رسول الله بها ولكن الأولين لكن الأولين كانوا يدرجون هذه في التاحية لكن أعتقدها فتلقى لنا عقيدة وإن كان هي دلال صلى هذه كونها في التشاهد هذا ليس بشيء ضلال، بدعة ولكن لكي يركزوا في عقيدتنا هذه الأمور كانوا يلزموننا بان نقولها في التشهد مثل ما نرى في العقيدة السلفية أنهم كانوا يدرجون فيها المسحى الخفين ليش؟ لأن هناك طائفة كثيرة ومجلس بالشيعة الروافض كانوا ينكرون المسحى الخفين قل ما في الأضوء ما أذاب عبد الله السبيلي. مستوى يصير أحد من الرسول جنب سلفه ما فيه. فادخلها اهل السلف في العقيدة السلفية. وكان مهدي بن صومار رئيس الدولة الموحيدة، مؤسس الدولة الموحيدة يسمى مهدي بن صومار. كله اسم المهدي. وكان دعى النبوة فيما بعد. دعى النبوة. ودعا ايش يعني هو الذي ادخل احياء إلى دع دع الولاية ودعا كذا. فكان يعني البربر كيف يفهمون؟ كله له ألهام تكاثر يقول <تصفيق> عبد الله ما ما الحمد لله رب العالمين يقول عبد ما ما الحمد لله تقول الحمد لله رب العالمين لا أنا كيف ما يعرف بدك الناس يقول لهذا الحمد لله وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم وهذا الملك يوبي وهي ذاكي ياكل وهي كنسعي وهذا دين الصلاة من سبقون وفي تركب سوء استو كل شيء هذا فوق اسمع الحمد لله يا رب جاب لكم شيء الحمد لله اهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله واللي يمكن وهذا وهذا رب العالمين وهذا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن والله به يعني يعني يعمل أمور. يعني لو كان هو على حق تسمع شاء الله ولكن هو كان على باطل المهم هذه الطريقة مهمة هو من جبل سبا أدخل هذا اللي كان سمعه في الأذان الفجر. اللهم يوسع المغفرة اللهم يوسع الأسباح والله شو هو ليست في الدين مش هي هو اللي عمله فهي سنة تومرتية لا سنة نبوية سنة ايه؟ تومرتية حتى سعد الله قلنون أدخلها في هو حجلزو حتى بالشاطي بيه وحجة سعد الله قلنون حتى في في في, في مربع المهم يا إخوان حديث مثل الروي الحديث يوم الجمعة عرفوا كم يوم الروي الحديث هذا شعروا مول مول إسماعيل مول إسماعيل ولا أمير ادم الله عز وجل القراءة الكتاب سجده إن شاء الله ما أصل العبسين هذه <تصفيق> <تصفيق> ما جبته صباح سيرك يجيو يقولوا هذا حتى حتى تجيو ويقول لك قبل الصلاه صلاه اخرى منك من الصلاه ما يسمعوا يقولوا انهم خير من الصلاة ايوا انا يعني كتقول عن كان عندنا جوج كاين قبل قبل قبل الصلاه كاين الاذان قبل لاجل الايقاظ وكاين الاذان اللي هو بعد بعد الجنا هذا اللي كيكون فيه ما فيش الصلاه خير من الصلاه خير قبل بس الناس يقوموا هذا اللي كذا ما شاء الله المهم يقول عز وجل هنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا الساعه الساعة الأخيرة آتية إن شاء الله منكم لو حطتم الساعة الله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم وبحمدك بك أشهده الله إلا أن تسفره ونسفله إليك سبحان ربكات بلسلام ما ينسفون وسلامنا عنه وسلم الحمد لله لكنا مرد صحريش عبد هذه ليست الدرس هذه هي واحد شدويش